وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم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 ولكن أكثر الناس لا يشكون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله خير أم الله الواحد القهار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 يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون قالوا أحلام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 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا, إلا قليلا مِمَّا تُحْصِنُونَ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 قَالَ اَرْجِعَ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنْ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطُبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ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 ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائلين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور الرحيم وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين آمين قال اجعلني على خزائن الأرض إن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 ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون و جاء إخوة يوسف ففدخلوا عليه فعرفهم فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون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 فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا, فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ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 أنا أخوك. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخي ثم. مَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقَبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكُ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٍ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض ما جئنا لِنُفْسِدَ فِي الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاءه إِن كنتم كاذبين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 قال مَعَ الله خُذَ من وجدنا متاعنا عنده عِدَهُ قَالَ مَعَ اللَّهِ أن نأخذ من أَنَّا خُذَ إلَّا مَوْ وَجَدْنَا مَتَعَنَ عِدَهُ إِنَّا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 يا ابانا ان بنك سرق وما شهدنا إِلَّا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها واننا لصادقون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 يا ايها العزيز ما سنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجات فاغفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين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 إنه من يتقي ويصبر فإن الله لَا يضيع أجر المحسنين قالوا تَالَ الله لَقَد آثَرَكَ الله عَلَيْنَا قالوا تَالَ الله لَقَد آثَرَكَ الله عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين